بِاللَّهِ نَشَيْطَانُ الرَّجِيمِ إِسْمِيلَ اللَّهِ ولل إِنَّ في خلق السماوات وَالْأَرْضِ وَأَقْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بفلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان All right. <laughs> سمعناه نادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا <تصفيق> اشتركوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تنا على أبرار ربنا وأتينا ما وعدتنا على رسولك ولا تكذبنا. إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام